نادي المواطنه وحقوق ا ل إ ن س ا ن ت ر ب ي ة ح ق و ق ي ة في بعدها الكوني أسيرون أبلز أمانه الأفكار وسنس الإنسان الإنسان نادي نادي حرية للنوراء للنوراء تعبير المواطنة وحقوق ملتقى وتعدد المواطنة وحقوق والنقاش للفهن فهن ملتقى الثقافات فضاء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 عزيزات المستمعات اعزائي المستمعين مرحبا بكم في هذه ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة من حلقات الاذاعه ا ل م د ر س ي ة لنادي المواطنه و حقوق ا ل إ ن س ا ن ب ث ا ن و ي ة العرفان ا ل ت أ ه ي ل ي ة ب ت غ ج ي ش تماما وكما وعدناكم موعدكم هذه ا ل ح ل ق ة مع حوار ممتع وشيق ومفيد مع ا ل أ س ت ا ذ محمد بكرزام منسق ا ل أ ن ش ط ة ا ل ط ر ب و ي ة ب ا ل ث ا ن و ي ة حوار من إ ن ج ا ز ا ل ت ل م ي ذ ة من ا ت ج ي ك ب د ا ي ة نشكر أ س ت ا ذ محمد بغرزان منسق أ ن ش ط ة ط ر ب و ي ة على قبول د ع و ة إ ذ ن في ا ل ب د ا ي ة شكرا جزيلا ل أ ع ض ا ء النادي لان ص ح ا ب هذه ا ل م ب ا د ر ة بالضبط لتهم موضوع ه ذ ا ا ل ل ق ا ء ه ذ ا ومن خلال أ ع ض ا ء النادي أ ي ض ا نتقدم بالشكر الجزيل المشرف على النادي السي عبد الحق الخراز ونهم جميع ا ل أ ط و ر الاداريه والمدرسين و ا ل ت ن م ي ذ داخل ا ل م ؤ س س ة ع ل ى ا ا ل ب ا د ر ة ا ل ط ي ب ة التي تسنت منذ سنوات و ا ل آ ن يبدو اننا ب د أ ن ا نجني ثمارها والدليل على ذلك هي تلميذ داخل ا ل م ؤ س س ة ا ل آ ن تعقد لقاءات بين قوسين صحفيين مع أ س ت ا ذ من أ ج ل اهتمامات و انشغالات تهم الكبار كما تهم الصغار و حقوق ا ل إ ن س ا ن و حقوق ا ل م ر أ ة بالضبط شكرا جزيلا مرحبا بك أ س ت ا ذ في ا ل ب د ا ي ة م ا ج ا ي ن ي لك مفهوم حقوق ا ل إ ن س ا ن و هل لك أ ن تعطي لنا ل م ح ة ت ا ر ي خ ي ة عن حقوق ا ل إ ن س ا ن فيما يتعلق بالجزء ا ل أ و ل من ا ل سؤال ماذا يعني مفهوم حقوق ا ل إ ن س ا ن ف أ ظ ن أ ن ا ل ت س م ي ة و ا ض ح ة هي م ن ظ و م ة ح ق و ق ي ة ف ك ر ي ة ن ض ا ل ي ة من أ ج ل أ ن يعيش الناس كلهم فوق هذا الكوكب في نوع من التساوي لا ي م ا ي ت ع ل ق بالحقوق و لا ي م ا ي ت ع ل ق بالواجبات ل أ ن ح ي ا ة هذا الكوكب م ر ت ب ط ة ب ح ي ا ة هذا ا ل إ ن س ا ن و بالتالي لا ي م ك ن التفكير في م ج م و ع ة من ا ل آ ل ي ا ت بما بينها حقوق ا ل إ ن س ا ن ب ط ب ي ع ة الحال من أ ج ل أ ن نضمن ل ل إ ن س ا ن عموما أ ن يعيش ح ي ا ة ك ر ي م ة فوق ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة الجزء الثاني من السؤال ذكرني هل لك أن تعطي لنا لمحة تاريخية عن حقوق الإنسان؟ فيما يتعلق باللمحة التاريخية عن حقوق الإنسان أظن أن الكثير مسألة حقوق الإنسان بالمثاق العالمي لحقوق الإنسان أن أظن أن عن عن يربطون سنة تعطي تاريخية فيما واربعين الصادر حقوق حقوق حقوق 1948 و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الاهتمام بحقوق ا ل إ ن س ا ن هو موضوع قديم جدا ت م ت به المجموعات ا ل ب ش ر ي ة قبل ظهور ا ل أ د ي ا ن ا ل س م ا و ي ة ثم جاءت ا ل أ د ي ا ن ا ل س م ا و ي ة ل ت ز ك ي ة هذه الحقوق ب ط ر ي ق ة و ب أ خ ر ى مع اختلاف القراءه بطبعه حل ه ذ النصوص المنزله من ا ل س م ا ة ثم بعد ذلك س ت أ ت ي ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة في أ و ر و ب ا لتعزز أ ك ث ر هذا ا ل م ص ا ر هذا مع الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى و الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة باد ل ل إ ن س ا ن و كون ق ن ا ع ة ترسخت لديه و ه و أ ن ه يجب أ ن نجلس لطاوله الحوار لتسجيل م ج م و ع ة من البنود التي من ش أ ن ه ا ان تحفظ ه ا لهذا ا ل إ ن س ا ن حقوقه بغض النظر عن دينه أ و لونه أ و المكان الجغرافي الذي يتواجد فيه لذلك سمي بالميثاق العالمي لحقوق ا ل إ ن س ا ن لكن ل ل أ س ف الشديد إن هذا الميثاق العالمي لحقوق ا ل إ ن س ا ن بقي هكذا مطروحا على أ س ا س أ ن تكون الدول قناعات للالتزام به وتبنيه يبدو أ ن ه في ا ل ع ش ر ي ة ا ل أ خ ي ر ة يعني والعشرين مع مطلع القرن الواحد ب د أ ت هذه الشعوب هذه الدول ترسخ ق ن ا ع ة ب أ ن يجب على الكل أ ن يتبنى هذه الحقوق من أ ج ل ضمان حقوق الانا و حقوق ا ل آ خ ر في إ ي ط ا ل ا ل ت ع ا ي ش والتسامح الذي يسمح ببناء ح ض ا ر ة إ ن س ا ن ي ة ب ش ر ي ة في آ خ ر المطاف هل لك اذا أين تكمن أهمية المرأة في الحياة؟ تكمن م ا ل و فيما رأيك خاصة ا ل ن ظ م ل ل د و يتعلق ة المرأة ا م ب و ي فيما ق حقوقها؟ تضمن إذن ب م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة داخل المجتمع هذا أ م ر لا أ ظ ن أ ن ه يختلف اثنان على أ ن ه ا م ك ا ن ة جد م ه م ة و م ك ا ن ة التي يجب أ ن نعززها أ ك ث ر باعتبار أ ن ا ل م ر أ ة هي نصف ثاني للمجتمع و إ ذ ا عرفنا ب أ ن ا ل م ر أ ة هي التي تلد ي الرجال ف ا ل م ر أ ة تكون هي كل م ج ت م ع ت ل ي الاهتمام ب ا ل م ر أ ة هو اهتمام أ ص ل ا ب ا ل إ ن س ا ن لكن بنوع من التمييز ا ل إ ي ج ا ب ي الذي يعطي ل ل م ر أ ة حقوقا خ ا ص ة بها كعضو داخل ا ل أ س ر ة داخل المجتمع نظرا للخصوصيات التي تتميز بها ا ل م ر أ ة لذلك اظن ان ا ل م ر أ ة حقوقها م ك ف و ل ة في الميثاق العالمي للحقوق الانسان عامه لكن كان يجب أ ن تخصص على م ج م و ع ة من الحقوق باعتبارها جنسا متميزا داخل المجتمع والتالي ف ل ا ه ت م ا م ب ا ل م ر أ ة وبحقوقها أ ظ ن أ ن ه اهتمام ب ا ل إ ن س ا ن في حد ذاته لذلك وجب على كل المجتمعات أ ن تعطي ا ل م ر أ ة ا ل م ك ا ن ا ل ل ا ئ ق بها داخل المجتمع ب ا ل ن س ب ة للمنظمات ا ل ع ا ل م ي ة وفي المغرب أ ي ض ا عندنا منظمات و ط ن ي ة تهتم بشؤون ا ل م ر أ ة تهتم ب أ و ض ا ع ا ل م ر أ ة تهتم بتحصين حقوق هذه ا ل م ر أ ة أ ظ ن أ ن هذه ا ل م ن ظ م ة كلها بالرغم من اختلاف بعض ا ل أ م و ر نظرا للاختلافات ا ل م و ج و د ة بالمجتمعات و الثقافه الحضارات لكن يبقى ا ل أ س ا س وهو أ ن ا ل م ر أ ة هذا عنصر يجب الاهتمام به لضمان ت ن م ي ة ب ش ر ي ة م س ت د ا م ة داخل كل مجموعة نعم ما نعم نعم نعم ن ل م نعم ا ي نعم نعم ي نعم الحياة نعم نعم نعم نعم نعم ن ل م نعم نعم ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ا ع م نعم نعم نعم ه ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ا نعم نعم نعم نعم ن أ م ن ل م ر أ ة في ا ل م غ ر ب ا ل م ر أ ة في المغرب هي أ ي ض ا ل ا ز ل ت تنادل من أ ج ل أ ن ت ت ر ج م م ج م و ع ة من حقوقها سواء صدر ا ة في ا ل م و ا ط ق ا ل د و ل ي ة أ و في م و ا ط ق و ط ن ي ة من أ ج ل أ ن ت ت ر ج م كل هذه الالتزامات على أ ر ض الواقع ل أ ن الواقع يبين ب أ ن ا ه ت م ا م ا ت ن ا المستوى النقاش هي أ ك ب ر بكثير مما يوجد في الواقع لذا نحن في المغرب رجالا ونساء لازلنا في ح ا ج ة الى المزيد من النضال من أ ج ل على الأقل ت ر ج م ة هذه الشعارات التي تهتم بشؤون ا ل م ر أ ة وحقوقها و أ و ض ا ع ه ا داخل المجتمع إلى إ ج ر ا ء ا ت عمليات ة في ل م ج م ع ت ب ي ن ب ا ل م ل م و س ل ل م و ا ط ن العادي ب أ ن ا ل م ر أ ة فعلا تتمتع ب ح ق و ق ه ا و ك م ا قلت تمتع بين ح ق ق و ه ا ل س م ة م ن ا ل ل م ر أ ة ب ق د ر م ا أ ن ن ا ع ن د م ا نمتع ا ل م ر أ ة ب ح ق و ق ه ا فنحن ن ع م ل على أ ن يتحرك ا ل م ج ت م ع ك ل ه ن ح و الأفضل و ن ح و المشهد ا ل م ر أ ة ا ل م غ ر ب ي ة و ا ل ش أ ن السياسي أ ظ ن أ ن ا ل أ م ر كما قلت في ح ا ج ة إ ل ى المزيد من النضال ل أ ن موقع المراه سياسيا هو موقع باهت إ ل ى أ ك ن الاجراءات ح حتى د د و ل إ التي تتخذ من طرف م ج م و ع ة من الهيئات ا ل م ه ت م ة ب ا ل ش أ ن ا ل م ر أ ة و ا ل ش أ ن السياسي في المغرب خ ر ج ت ب م ج من و ع ة م ا ل إ ج ر ا ء ا ت التي يبدو أ ن ه ا م ن ص ف ة ل ل م ر أ ة وتتخذ ع م ث ه ا على تخصيص ل ا ئ ح ة ن س ا ئ ي ة في الانتخابات ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ج م ع ي ة و ا ل ج ه و ي ة لكن يبقى أن المرأة أن يبقى يجب أ ن نكونها كما نكون الرجل وبالتالي ك ف ا ء ة ا ل م ر أ ة وتكوينها السياسي وتعليمها وصحتها إ ل ى خ ي ر ه هذه ا ل أ م و ر التي نراهن أ ن تكون دافعا ل ل م ر أ ة ل ل م ش ا ر ك ة بشكل أ ك ب ر في ا ل س ا ح ة ا ل س ي ا س ي ة ل أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م غ ر ب ي ة أ ع ت ق د أ ن ه ا تتوفر على جميع الامكانيات ب ع ر ف ي ة ف ك ر ي ة أ ك ا د ي م ي ة من أ ج ل أ ن تشارك م ش ا ر ك ة إ ي ج ا ب ي ة في ا ل ش أ ن السياسي لكن يبقى أ ن العمل ل إ ن ز ا ل هذه المتمنيات إ ل ى ارض الواقع أ ن ن ا في ح ا ج ة إ ل ى ن ع م ل ا ل ش غ ا ل الفكري على وضع ا ل م ر أ ة داخل ولكن أ ج ل أ ن نحاول بشكل أ و ب آ خ ر ت ع م ي م ث ق ا ف ة س ي ا س ي ة ت ع ط ي للرجل كما ت ع ط ي ل ل م ر أ ة فرص أ ك ب ر من أ ج ل ا ل م ش ا ر ك ة ا ل س ي ا س ي ة أ ض ي ف أن ا ل م ش ا ر ك ة ا ل س ي ا س ي ة هي ليست طامتهم ا ل م ر أ ة و ح د ه ا في المغرب توم و ا ا ل شباب و تهم جزء كبير من الرجال لا ل أ ن ه م غير م ت ق ا ف ي ن سياسيين ولكن على ا ل أ ق ل ل أ ن قواعد ا ل ل ع ب ة ا ل س ي ا س ي ة لازالت غير و ا ض ح ة ولازالت غير م ح ف ز ة و ج ا ذ ب ة للمشارك السياسي سواء كان رجلا أ و م ر أ ة أ و شابا أ و شابا ق ن ا ة ا ل م و ان ط ي و ح ق و ق ا ل إ ن س ان و س ي ن ا ك ا ش ا ص ي م ان ي ك و ا ل م ش خ ا ص ي م ا ل ح ق و ق ي ة د ا خ ل ا ل م ؤ س س ة ي ك ن ه ذ ا ا ل س ؤ ا ل م ه م ان يكون ن ا ا ل ح د ي ث ع ن ث ق ا ف ة ح ق و ق ي ة د ا خ ل ا ل م ج ت م ع و أ ظ ن أ ن ا ل م ؤ س س ة ا ل ت ع ل ي م ي ة ان يكون ه ا ك ا ش ي م ن ا ل ر و ن هناك ا ش ا ص يمكن ان يكون ه ن ا ا ش ا ص ي ن و ن هناك اشخاص يمكن ان ي م ن ان يكون هناك اشخاص ي م س ن ا ل ي ر ف ان يكون ه ا د ة لله أ ن النادي المكلف ب ا ل م و ا ط ن ة وحقوق ا ل إ ن س ا ن ي ش غ ل رغم أ ن ا ل إ م ك ا ن ي ا ت ض ع ي ف ة جدا ورغم أ ن الوقت الكافي خصوصا للمكلفين بهذه ا ل أ ن د ي ه ليس متوفرا دائما لكن يبقى أ ن المجهودات التي تبدل في نوع من نكران ذات لا من طرف ا ل أ س ا ت ذ ه و لا من طرف ا ل إ د ا ر ة و لا من طرف التلاميذ العصب ا ل أ س ا س ي ل ل أ ن د ي ة و المشرطين ا ل أ س ا س ي لهذه ا ل أ ن د ي ة تجربته مع نادي المواطن و حقوق ا ل إ ن س ا ن يبدو أ ن ه يشتغل على مشروع الهدف ا ل أ س ا س ي منه وهو تعليم تلميذ الذي نعني ي بحقوق ا ل إ ن س ا ن في ولكن هناك ا ف ا ل تنميه ت ق ا ف ة ح ق و ق ي ة تجعله م ح ص ن ا س و ا داخل ا ء ل م ؤ س س ة أ و خارج ا ل م ؤ س س ة و ت ج ع ل م ن ه ع ن ص ر ا إ ي ج ا ب ي ا ينخرط بشكل إ ي ج ا ب ي من داخل ا ل م ج لأجل ت م ع إ ش ا ه د ا ل ل ث ق ا ف ة ل حقوق ا ل إ ن س ا ن ومن أ ج ل ترسيخها ع ل ن ا يوم ا ل أ ي ا م نصبح د و ل ة حقوقيه بامتياز والدليل على ا ل شغل النادي هو هذا اللقاء الصحفي ا ل آ ن هو معطى ملموس أ ن النادي ا ل ش ا غ ل و أ ن ه يسير بخطه ح ث ي ث ة لتحقيق أ ه د ا ف ه لا اقول كلها ولكن على ا ل أ ق ل البعض منها و أ ظ ن أ ن ا ل م ؤ س س ة قبل أ ر ب ع سنوات وخمس سنوات والمؤسسة اليوم على مستوى تطور ث ق ا ف ة حقوق ا ل إ ن س ا ن داخلها ي ب د و أ ن ن ا أ ص ب ح ن ا ن ت ح د ه ا ل ا في س ل و ك ا ل ت ل ا م ي ذ والتي ل في م م ع ا ه م ولا ف ت و ا ص ل ه م أ ي ض ا مع ا ل أ س ا ت ذ ة و ا ل إ د ا ر ة و ه ذ ا ل ت ي ت م ح م و د ك ب د ا ي ة ع ل ى أ س ا س نخرج ه ذ ه ا ل ت ج ر ب ة إن شاء المسؤوليه ل ه والتي م ج م ع ن بشكل عن ا ما هي رسالتك م م هي خ ل ا ل هذا م ن ب ا ر ح و ل أ ه م ي ة رعاية ح ق والتي ق م تتحدث عن ا ل ر ب م ا ت و ض ح ت منذ أ و ل تدخل المستقبل يكمن في الحفاظ على حقوق ا ل إ ن س ا ن داخل المجتمع بكل أ ط ي ا ف ه وفئاته اطفال نساء رجال شباب إ ل ى خ ر فالحل الوحيد لتجاوز الاعطاب التي يعيشها المجتمع خصوصا التي تكون معيقا أ م ا م تطور المجتمع وتنميته هي ب ا ل أ س ا س اعقاب ناتجه عن جهلنا بحقوقنا وواجباتنا و أ ظ ن أ ن ه كلما رسخنا لدى النشا هذه الثقافه الحقوقيه, الحقوقية، كلما عملنا على تقليص المعيقات في المستقبل أ ك ث ر للوصول إ ن شاء الله ا ل ك ن اجل قريب المال ا إلى م ج ت م ع م ت ش ب ع ب ث ق ا ف ة إ ن س ا ن ي ة ب ث ق ا ف ة ح ق و ق ي ة تجعل الجميع يشوفين ع ي و ع التواصل وتعيش ا ل ا وتواد ا ل خ د م ة للمجمع ت المغربي أ و ل ا وللمجمع ت ا ل إ ن س ا ن ي ثانيا و أ ظ ن أن هذا هو المنح ة الذي أ ص ب ح ا ل آ ن يفرض نفسه ليس على المغرب فقط و إ ن م ا على جميع الدول وبالتالي جاء الوقت لكي يجلس العالم م ر ة أ خ ر ى ج ل س ة ج م ا ع ي ة من أ ج ل إ ع ط ا ء هذه الحقوق نوع من ا ل م ص د ا ق ي ة فيما يتعلق بالتعامل لا مع الشعوب ولا مع ا ل أ ف ر ا د لا داخل المجتمع الواحد ولا داخل مجتمع العالمي كلمه الرحله ف ا ط م ة ا ل م ر ن ي س ي في ا ل ح ق ي ق ة ع ل ا م ة من ا ل ع ل ا م ة المتميزه في ليس في تخصص علم ا ل ش ي م ع فقط إ ن م ا هي ا م ر أ ة عرفت بنضالها المسميت ت خصوصا فيما يتعلق بحقوق المراه لا في, العالم لا في المغرب ولا في العالم العربي ولا العالم ب إ س ر ه وبالتالي ف ا ط م ة المرنسي عبر مسارها العلمي ع ب ر مسارها النضالي قدمت نموذج في ا ع ت ق ا ل الذي يجب أ ن ي ح ت ا ى من طرف ا ل م ر أ ة ا ل م غ ر ب ي ة ل أ ن م ش ك ل ا ل م ر أ ة ا ل م غ ر ب ي ة و أ ن ه ا تعاني نقصا في الحقوق لكن تعول على ا ل آ خ ر لتحصيل هذه الحقوق ف ا ط م ة المرنسي كانت تعمل بالعكس ما حكى ج لم د ك تكن ل ف ا تناضل ت و ك ا ن تدرس ت و ك ا ن تشيع ت ث ق ا ف ة حقوق ا ل إ ن س ا ن في أ و س ا ط الجامعه و ف ي أ و س العمل ط ا الجمعوي و السياسي في منتديات ع ر ب ي ة م غ ر ب ي ة د و ل ي ة ف ا ط م ة المرنسي ي لا أ ظ ن أ ن ن ا يمكن أ ن ف ي ه ا حقها في ل ح ظ ة ق ل ي ل ة ف ا ط م ة المرنسي ي يكفي أ ن نقول ب أ ن ه ا م غ ر ب ي ة شرفت ا ل م غ ر ب ة وشرفت ا ل م ر أ ة ا ل م غ ر ب ي ة ونتمنى أ ن تكون ف ا ط م ة المرنسي ي رحمه الله قد خلفت مرنسيات ي كثيرات في المغرب للسير بهذه القافله حتى النهايه ك ك ل م ة خ ت ا م ي ة اعيد م ر ة أ خ ر ى الشكر جزيل للنادي و ل أ ع ط ا ء النادي ونتمنى أ ن تتكرر هذه ا ل م ب ا د ر ة أ ك ث ر من م ر ة وشكرا لكم